أوليك مخلوق له الخلق والأمر كخلق أمر أبنى. كخلق كيف لويك المخلوقة تدويس كروة أن تنزيل عن خيات المكتوب والخيات مثلا ولكن لا لما في أفضل أو شتيت أقرار خاصة أو هل نقدر ماذا في الجاي في الواقع ماذا بصورة مخلوق هذا كائن ترفيهي عالم زريرات كوانتية هناك أو خياله أشياء وأبراج ودم ترفيه أو يوان خارج تحقق خياله عبارتك لو مخلوق لجعل أيوان لأني خيالي في ولكن مستعلي إذن لجمال أوي والد لذي من خلالك لا أمانا خلق لأم اللغة فاني أنداده جديد تصوير سورة تصوير بلا من وهو لعائلة الإسرائيلة أمانة بشي الظاهري خلق لا أصلا فقد ومعناي أور عندها بعض الوقتين بو هاتفار معني فيش بكارا رواي يعني بو رو سيما عن بكارا جاء لو جاء عن وقتين له الخلق والأمر ولكن يجب ان تتعامل مع ان تتعامل مع دياره تتعامل بين ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان هو مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان عملت استكراول ووال استناد في تايبت انا او اوبترادان راو كبيره اي وصرت كنتوا اللي بالمساء ا اوك ورك بهذا عملي دانا ان يو جاء كلمة خلق لألاله لا الخلق والأمر أو يتوار كيس يشوف وأعمل شفية واحدة ألاله الخلق يعني بأندازة جاء كرنوي مادة بدوهر مخلوقات وبصورة غير جرهناني مساوي لغو أو يتوار المخيب وداناني قوية بأندازة معلم لنا أو مخلوقات فقط كاري خوايا والأمر هو اداره في فرمان روايه شدن به سفر مستكشفه كاريفوال. ليدواي ام او قدرته او قوه كفيدا و بي تي او كره كفيدا فيها اختيار هو كان الشمس فرماني جايات انتصالي اتاو عني أساسي اساسي دينش على له الخلق والأمس دا اجل كميك تفسير يا أمت وبابين ابن سورته اتوانين بريكا جهل ديني اسلامي سياركم دو هو جهاني في كيزه إنسان كمخلوق ومأمورة. كإنسان المخلوق وك ان يمكمان ان يجاوب مع دهاري في مصلحته في ولا انسان وصايري ان جايكون لما كان مخلوق دي ضمن ترتيبات بين دين مهم وغير مهم قوانين مسائل ااا أصول بنوقع في أرياء أصولي أو أغاني أغاني ترواني من ولقد كانت في اصول دين وجهاد الدين راجعتين واباهم وختيت إنسان اتوانيت ديني خاصه انسان اما طلباتك اذان اخوى بعنوان خالقي امر جائتك الصلاه بزوري سايان امسان وهروها كون ارسام بوفي بعنوان مخلوق ماموس ام جارت رابطين انسان اشبك الوجود هوا يك من دم ان ذره ما كان سانداره علمك هو حتى الكون هذه ذا اعياء بشيء عالم الشهادي كمعلومات لي ورجلي وبشي عالم الغيبي في حقائق الكائن معرفه كيف هي حياتها ونلمح ذلك ان سانداره الاراده والقدره اما مخلوقاته فهي بمن مسخر لي احتياج قرارك منك رابطي أن يبسى استخدام الشعب والجامعة في حريك الظلام أعوان كرمي جديو أعوان كرمي خير جاء بو توضيحيش أم روابطه رابطي إنسان لجا الخوى خواى لجا الإنسان رابطي إنسان لجا الكون كون لجا الإنسان ورابطي خواى لجا الكون كون لجا الخوى اويوا يقظه هذا الانسان والسائر في الحياه او الكلمات اللي كتبتها انا الله والكون والحياه والانسان والحياه كويوا وكن سيرتنا لبرهات الحياه في دي على تمام انسان اجر معناه خلق امر ومعناه خالق امر ان نذهب الى شيء اسلاميه ولدوايا معارفي لدين الاسلام اشتكي من مبهم وتر لا اشكال بيصير اساس بناء على تمام ادي امكان التكفير بدر كخلقك رب ان يستمر اما أو مخلوقاني امر او مخلوقان اي وباراده ارباك اشاره ما بوك امر فقط او يعني لدواي امريكا هيكيان واستعداد يعني تامين جو هو وتكوين هون خلونت سربيات جبران دوري حركته اخيرا دورو ارون و توانيت خطير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 ديت حتى كي نبدا اكثر هادشي باش كنباعو ليه مابعد استعداد كريم مرارا هانجي دروس وري قدم إخوان لقول مثل إنسانة كذا، رابط هيد لا في الأنبياء رب إنسان في لبر الابر أويا هذا لا يس هو موجودات في دوسيه تقرأ بعنواني رب لجل الإنسان لم جنها إثبات خيال أول ومنذ أو بحوث كان لو رابطة وبعنواني رب إنسان رابطة ليها لا عمان إلهي شاب، أمر أكابر إنسان، وأختك يد بهار إنسان وبوء مكار زنيني بور خالد كإمكاناتني في أختيال وموال أيدهك، لا عمان إلهك أكليابك، وأو برنامج كأني دب أو برنامج لديتوني كرا لدوايا ما سبيني شي تبقى سبب برماني اخوة ولا قريبكم او موزعي الإنسان لتعباده او روشي برنامي بو إنسان كمخلوق مأمور هرن جامي انتصال وعدم انت... انتصال أو يوجد فيه مختلفات ويش بقي ورب في أبدية كنا يبين لوزني هذا كلام لي وختلف كنا ألمان ذكرتين تماشين أمشوار دعنا كلمة الى رب الى عباد الدين آه... لجل المسائل الأساسية بينشيل بيني جهن بيني وإسلامي أكثر كلام لبر واجبها الإنسان كمسلمان بدقه معناي أمشار كلمة وداخل مجهول بونو مبهم بون معناي أمشار كلمة هالوقت الوقت سائري كلمات إصلاحات القرآن هو السبب أو السبب غالب مسلمان لمعرفة الدين محدود مثلا كلمة إله معناي مخالف ورازق بمعنى إخوى باقتعبير كربيتك كلمة عبادة بمعنى أنجام شعائره كائبتك مخصوص وكن يزيب وزيب وهل هو ترتيبة دين معاني جزء محدود يعني لأذرين در محروم أبن لمعرفة دين لا تشترون لدين شيء كامل ديني وزيار الإنسان وحي معرفته في دروس نبو شيء كاملين الانترنت تمام كده دوره الخطا بناء الفرقه مال لازم انسان متومن تشرح له موش دي اهم زمان القران دشكاني تكلم على ربكاني تجاهل يتان في القران شيء أقل في قياز شيء تركيباتك يا أبو القرآن فمو دزواني أوان والقرابو ودامو الحجار أوان باش لي حالي أبوه وقيا مثلا أي فرمو ربكم ورب آبائكم الأولين يا إلهكم إله واحد يا إن الدين عند الله الإسلام يا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون باش كي سيادة إسلام باش إن ذانك الإلهكم إله واحد يا لا إله إلا الله معناه يجب ان يكون هناك افراد من اجل ان من ان يكون هناك افراد من اجل ان من اجل ان يكون هناك افراد من اجل ان يكون هناك افراد من اجل ان يكون هناك افراد يزباني اوان خصيه كذو او, أو لغاك هربو معاني خلنا و أو اوانا متتاول بو بكالي يذرك لبر اوان باش اقاميه في الجذكرة بسر يعني بالام لدوايا بأسفه بالتبديج مثل ما مان لمعرفة جديسي امانا المحروم بو كا حدك مثلا مفتدي قورما مهمك معناي اله ولا آيا و مجهود هو الاسبار كاللو النباري بني إسرائيل بيانك كبني إسرائيل لا يتحرين ويانا روخانين نيد وهاك يانبو صحراء فلسطين دعوان كبلا حزثي من اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أو مفسر قوراوي إن كان بني إسرائيل آواش يبين ان كان هي بني الصا اجعل لنا عمل ب زاني يعني خالق يعني خواضن معناك ربيكه لنا خلقنا او هذا هو أعطيك صحابة عمي إله معناه يسيكري هي كمكاني هي إنساني كممدة هايش مسلمان بوده دعي إلهي في كله كأسر الشيء لو أو ها كبين بين شرديني بحث لنعناية هي في أن كان أثنى لا يوجد كلمة رب رب لأصلها مستر وكثار بي ربه يربه رب. ربه يضربه ربه بمعناي بخي وكردن دوائي هر لسروب مستر سبت المشبهة دروس كراوة بمعناي بخي كرد. وكونس فت المشبهة بو دواما بو كدوسني أو اسم ثعل بخيل كري بمعنى اسمها عيل دروسني لترجمة بيرجده أو كلمة شو تلتم ترجمة دقيقة نبو كرب يعني بخيل كرب أبيات الخوان راب أبيات بخيل كر واك عالم يعني دان دا مثلا لفاظ لا عالم يعني دانا خادري يعني ثوان حتى نوم الملاحظة هناك خديد يعني التوارد أميش للا بمعنى بمعناي بخي كعمل أقيمي كجمس رب بمعنى خداوند في هذه الأليرة روش كلمة الله نية كلمة رب الله ترجميناك بأسن أجل جلك من يا يقفاتي يا خديلا برابيا وبنصين أبي يزن كعلم يا أهودا مزنا دفاتر خدينا نخداو مثلا أول سؤال زي جاب دخي وكردن شن شتكي يا اول مرحله بخيو كرن تهيئه امكانات لوازم بوب بخيو كراوك. مثلا انجنيه من على كيد بخيو كاط جي استراحه بوتيك وكا اويكلا عوامل اخرات سبت كا... اداره ته تقبل علم معنى اجين بوا لا اي بابره ونفسها مال في انشياء من هذه المسائل دو منا اين لا بخيو كردنا لا بردمنا مانع الصفي وقت لو مثال من الا اذا نخشك دايقه دواء ترنا فيا كان ثم من الله بعد ما سي دي روش تعبروا كمال الارواح دي هم لازم امكانيات في بخيت اختيار مثلا مواد غذائيه وهم غير ممانعها ترى حركتي ولو كمال او مانع اخر اما دو او ذلك وامنا لا يمكن اا شغله رياضه خفيفه من على كل او ابيك أبي كنترول جاء او بخيوك راود داري شعور و ارادة بلاي اما يعرف خاوانكي دستوري في ادع فرمانكي او من هرشي امكانات بوتنكي قد يقضي هرشي موانا على سراج لامبه كنترولي فلدخ من ايناكي دستوري كوابو من فرمان السيئر ادعكي بس معناي توارمي بخيوك ردن مخالقه قرن ادي دفتر مان صادق و جا او امنيت توك تراپايا سلمان بغاري اتفاقي دوين وختيك فرماني قادر كرد ترفيش تصميم گشت او فرمانه اجرا کړ هم امكانات يز لازم بويه ته يكتب و اجراي او فرمان وهنا مشكلاتي كينا سرغي عدل عبرنا هما يشكي ايكا فتخاوناكي اتواني بيساكا تهيئي انكانات دفت الموانئ لبس او عبوه تقولوا معناك ينجم ابيبا كومت كربين بان والرب ذا معناه لك يا كيد امتين معنيين مربي يا بساطي قد برشته هنده وارتقال هي كنا لدي امكانات جنت كنا لدي منافع دو هو معناه اول بس. دو مصلح يعني لا بري معناه على السريع لا في غيره، سي مالك يا مالك، ويكذب صراقي وصرأوه ليكم صولي أولدك. كمعني أول ذووم بالرحمن والرحيم التعذيب يعني أكتر، يعني منافع دكتور. من أبتدأ هنا الرحمن خاتناك بمعني أول الرحيم بذووم، ما زنو أي رحمن والرحيم هو ما زنو أي خات معني أوله. مالك ومالك شفاء هو يا معبود يا عامر منجم معين اهلس ولفاتحاتون توضيح المعاني رب ادري تفسيرات فهمت من القران وكتبت خلاصه ثوابي دي مثالي فبرني الحمد لله رب العالمين انجا توضيح دارت شيء الرحمن الرحيم معني اوله انا لك يوم الدين يا مالك يوم الدين تكراته معناتك. جامع عليكم لك ابو هميشاء بلام تراية ومدينة فرملكم لو روجاي ترباشت دواك و كرنجان الانسان نهاية الانسان سمع عليكم الاسبوني او روجاي دواي فقد اسطوبك اغوري لجاي اوبي فرمي المعبود المعين فرمي اياك نعبد و اياك نستعلم اولا بارك تشتهت لدواي اياك قد لماذا لا يمكن ان يكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك أم تكون خوي بتفصيل تكون لك ان تكون لك ان تكون لك يجب أن تكون مراداً أو دوان أو سيان أو أسوار همه يعني هل يجب أن يكون مراداً دواناً؟ هل يجب أن يكون كدواناً أو دواناً؟ يعني غيره مثلاً وقتك أفرمي الحمد لله رب العالمي أم همه أتالى بوائف تودك وقتك أفرمي رب هذا البيت هو معنى مالك وقت ياسرني في فرعون وثي أنا ربكم لعلا أو معناه يشوارمه يعني آمري بانتلي ايوه من شاهن شاهن شاهن أو غلطك كراوك بقى, بقى الله حالي اظن فرعون أنا أو أو أنا وأنا أو أنا من الله من أليس <سؤال> لي من المصرر هذه الأنهار تجري تنجدين مصر و تقول في صلاة مصر و دفت منه و أواه خانكاني لجير في منا و مجاري أبن ميلم بسردان بو بسردان بو من ربي أعلى من فرمان رواي بانشتين جاء نراس العون هر وقت فرمان سرمان رواياني مروجي و هرواي أومي لك في زمان إدعايا نقشت هم ألا أنه لا يتبعني في المنزل من المستيخ ومعنى أو إدعايا دليل شي ما يكا أو ملك كيسروا حواري طواغيت أو هناك قرآن بيان يعني أثر من مشتكة مشتكي مشتكيش. أول شيء كليسه مصري أما يكاكوا يقبولي بلان لفعل خواه ولا ودوا حتى سرعون آلهيذب وتقرب ولا إخواتي ملأتي تي أنه آل فرعون أتذر موسى وقومه ليفتدوا في الأرض ويذرك وآلهة أو تتشيكي موسى وطايفة كيف يقول كيف كان بإكتاب لسالذوي أخوت أخي لي خرافاتيان هيا كا أو همو بسرقو فجورا كنبالام أتهم فنابا باستيه با في الصالح كا بغطي أو يعني تعريجي يعني تعريجي يعني تعريجي وفاعل العسكوار لبرخاتري ببركتي أو في سرعوني جاوه أو زماني حلثي إبراهيم أكا أو أنتين عمره إبراهيم أرايك يا فرن بوخي كان كرة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 أنا أصدقائي أشغلتك وعين خبوة أبو هو وختيك في فرعون أوي أوي أنا ربكم الاعلى فقد معناي تفارمي لأنني أم آياتها معناي فقد برادة فقط أميانا أتري لي بجيري فقط وهم شفي ذوري تريشكال بتولي تاريخه قال ان القرآن بيان يا ناس عم بتقين نبوته حتى بس بده يكون عمي قال الذين لا يرجون لقاءنا لو لا انزل عليه الملائكة او نرى ربنا بس اريد فرقاننا لدواء امك بياني تواري <تصفيق> اخواني اتاكم مرسلين عليكم وينك اترم لن تنهى اخواني ان كان ماكر اي انوت لما لك اختك قبل ما كان اي ما انت كنت شنو بشري او یا I'm a little bit like that. Yeah, I'm a little bit المعنى، جوانب شان موضوع الجميلة في دبرة بريانة أنفس بريفات حاسة باسم الرحمن الرحيم مالك كامل كاسم موضوع الجميلة في وطبعا كان أو وطبعاً زي الرحمن الرحيم تهلكنا بين وانع إمكاناته بربارون بين وانع. مرضي ومثلها فانسان بنى منازله بدون فراغ لا حدود للرجال غير موجودين اذا في جلب تماما كان معلف ملكه وموضع جلدي امام هو قراني بالبصريات عرفت بخوفي او لدني جاه زيت من زيوره في الاجازه بقيمه ذاته كما اما دعي اما هذا الانسان امام المنزع بهذا الامر و بانواني مالك ملك قبو و مالك, مالك, مالك, مالك جلبي من افعالك و مجراتهم يتعبو انسان و اختك رهبتي و خوفي خواتي و بكالي دائري كروم لو معبود و امريك يعني ليا خواتي معبود و امريك و وإنسان أبيته وطاعة مم... سنة الأمام وطاعة دلوقتي... سنة الأمام وأميكا ورحمان والرسيمة وإنسان رغبتي في تياكد ورجاي في تياكد جلبنا في ذلك موزع لي أميكا إنسان داوايك ومسكا تأوكنا فيكا قملاً داوايك ومسكا قملاً داوايك ومسكا أأويكا للثلاثاتها أخير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 قسمتي أول يعني أوليوها بشي معرفته وبشي قراني دارونا الرحمن والرحيم والمالك في معنى أولي ربنا امانه هي أولين رجوبيات والتوحيد لمزمنا في أجلية توحيد رجوبيات أولا رب هات تنج معنية أقريباً أمانيو اسطلاحي علماية و أمانيوها ومنذبسته، ام بشأن نونا وتوحيد ربوبية يعني اميكا قصر غيري خواه بجلبي نفس من دودك ازرار كننده وبتنطرور كننده هم موجودات غيري او كذبا من ناسه هي شذبا من ناسه اتنها خواه بمبناتك وتوحيد ربوبية اما اميكا ترمان برداري لغيري او نفع عملا وداواي كومد لغيري او نفع عملا هو توحيد ادوهيك يعني ومشركين لتولي تاريخا بكثنًا توحيد ربوبيت عن بوة سرعون، نمرود، أبو جهل، أبو لهار وهار تاغوطة للتواغيب لتولي الزمانات توحيد ربوبيت عن بوة أما در نصر وداوائي اما أما بوك توحيد الأدوهيات إذا كنت أملاً موخصاً نا في الطول ده في جيراني كاجر اعمالي لغانا والكامليه وده اللي لسر على او بنج معناه كلا ربا وثمان ربا واثمان ليرش ابيه اللي فقد فرقه كلا بيني اله و ربا هيا اوية ذو بمعنى اخير مستقيما مدلوليتي في معنى اول شفه بول بتعديل يتب اخير شفر يعني اول شفر جاء فوزيحي اما يتيش معنى بغلي اله بول هوأكأادتي اللغة تواصلنا كي تتفصل لغات عجالي هوأكصيرتك كاملة في تدور اللغة ولا التداو لغات بوش محسوس مع ما بدي بتابعه إلهيش كي بو بومعنايك مخصوص ما بدي بخلي تداولك إيش كأعلم ليظ يا سرخان وتويانا إلهها الخصيل خصيل لوقت دايكي بس كوشكشة من ده شئ واو بو لوار ثا إيواره ما هو ثوب بس كوشكشة بإحساس أماكن يازى بمناطقه وجرش إلى بس مشارفه والآن صار صعب هنائي بالله من تعس ووجف الجريل وخوي لإختيار أوقاتا واج أو يترك متروليه أو والدك لاجتهاد بذوركها أبي من خز وقت ظهرت دائقه تشريع باشره واجد مشتركات اه سؤلي هو غايو فرماني بايا بان أميش داري شعوري إرادة ان اشتري له اجل ان ب شانيه دعايتونسيلت خاص عملان دعايتات هر معنى هي لهب دوائي كلغة تكامل تطوري فياكبو معاني فريش إذا عطبو وضع أعمى كموترين معناي اللي له آلم زمناي كأنا بحثيك وقت يكثك تحتاسي نياز بمنافعتها سوشي نظراتي هاته رغبت لدارونيا جايقير بيته يكتف أخرين يبورو كردنا جايق فناه واتهون أو جلب مناطع ودفع منذرات بوأسهار أو, بو أو باندفية في أدامة جهة وسيعيشي جهة كمن الأله يعله بوأعلى بسهار لو شخي يع أوشقي كبقماني ان Ya, meyakini antara kita bagaiman bu awak nak kebatul? Meyakini tu. Bagaimana meyakini antara kita? Herti jal, leber amik herti jal di mana sahaja. Walaupun mazat rasa bedah atau kontrol sebelum bedah atau apa? Abang insan, permain berjari lepas itu permain. Wajah awak masih dekat aku. Aku menang. Jam إله يا من فرمان دهنده و كنت كننده بلان ده شرط ك بتواني جلب منفعه لك الزلب كاو كنترلي انا كيت اللي ده اه قول يا كريم ايه اول شرط ابوين ومعني اخر شرط يا استاذ سيدي اعزائي المستمعين جا اگر الهك ايه معني اول كشرطه انا هذه او كاني قلت الهي حق وقت فرمان خادرة بجيه كنت كنترولي مأمور رواية بسنا وقتك سريادرة بجيه من أما نبو أي معناه أولي نبو أو إلهي بعثل وقت حوالي فرمان وبنا حق فرمان صادرة يأغل إما فرياد رسل واسلين خلص الله حق آله الباك وتنهى كواية إله حقه وفي الجرين لا إله إلا الله يعني حق غيرك. إلهك بمعناي أول كشفتان دين حسبا معرفتي أما إله فقط مستقلاً دو معناه اخير أخير يعني بشي عمل بشي معناي أول كبشي معرفه دعال ودوري درينية الشرطة بوي بشي معناي كلمه كلمة التوحيد إلهي شعر في عمالك رواني رب لا رب الا الله دواء بكره لمشركين كأماظلين أيضاً لا رب الا الله بس معني اول أول تقوياً موحدون لربوبيتك وهيك بشي أمناك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 مع كلمة إله أكار بلا وكهة كلمة إله بودوا معني أخيرة كم هذا فهذا وقته كدواء كلمة ربك غيري فاق فقال أنه يعني عموان للجياني والفرماني لغيري فاق ندري ودواء ما علي جاء إمام الموضودي رحمه الله لا توثي حلم معنى إله إِنَّ بُعِنْ بينها هذا هو موسقنا من زبط العائله من سرقه لانه يجب ان يكون هناك سرقه لانه يجب ان يكون هناك سرقه لانه يجب ان يكون هناك سرقه لانه يجب ان يكون هناك سرقه لانه يجب ان ان يكون هناك سرقه لانه يجب ان ولا. تاريخ كورديال تليميتنا في ترجمة الهجابية ولكن دائما تتعلمون بشكل مهم هذا هو ماله واسه واسه واسه كان ربش تركيبه كمن وكم لسورة ساتحه ورمجتوكه ونان بمنه في توريه ومستاري كشتا تعديره سانه ونبعض قوتي راحت chat ما قام لانه كان يشكر الكتابه دعوه في الاسلام صار شلون يجي للمكثد تريد في الإسلام. منتهى الخزوع وخزل الوحوك ذو ذريب كما فارغ مثلا برغيه قوى زور لقشو لقشو الاخريق المعبّدة بزور ذريبه وعلى زور فارغيه قوى انا جارة هلوك معناه رب خاون انا بلقص الله بوكل معناه عبادتك انا بلقص الله مجملية نعم نتوار ابي ابي ربكنا آخر منتهى الخزوع تزلل نبرة بريقة ياش توتو أول إقتزائك أيها أول مرحلة آميك أم يروح هذا مهزل لك حقي النبي أو دورشانة وفترة حقي مثلا عبد لا به شیکی آنی وایتی آنی صحبتی انجام می‌کنم. دلیل آیا انتخاب یا هر نوعی دسته اکثرا قربان جنبه استلیه استفاد که خویجی برنامه بو خوی دانه نیتو اتل خشکی فرش نبوده من نتواند فان که بهش دیگر مثبت ایجادش سرده استخوی آمر بو خوی دانه نی تو آمر نهی با خوی نکه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 تن منتهاي خزوع الفظل بيجو أقر لوقتي إطاعتك يا لوقتي سلبي حق الأمر مهي كالأخوية فإن يازي بإمكاناتي فيه يوجد جفع موامعات لوقت تصوري بكا كغيري أو كسر وأن خزوعي بوكا أو فظلبي أو خسيط الأتوام لم مناتار بكا موفق سلبي حق يا موفق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 لو أختيك أيديك فقط أوبى الجالبين في أدافة أي زرار بناسين وفقت رغبتي بأوبتي داوايك هناك لأوبك كن وفقيتك بكوان وصل بحقي أمدنه لأخلصات وفاعتك لك نبر أولا معناي السيهم مرحلي السيهم عبادة ما من الظلم لوتها أتكلم لأولها، هذا هو القانوني اللي يسوي الحوار. أنا في أنا أقول معناه ميشا الموضوعين هذا معناي بشي شعائر من أبنى معناه شعائف أو لو هلجتوا يناظروا جاءت او ثم بشعيره قالوا وقال قال الثانيه اولى معناه ثم جاء هر باع انواع الروشن ابي توكل نتيجة، <تصفيق> وإليها توصل هوارك ابن غير فاش شركنيا، هذا ميجروح جبو كده وغير فاش شرك. لحاله، خمساتين، هم، هم وهم يعني وقت يجريكي أدعوا تالد م هم هم كما شاكين أنت تفكيرك إيقانو لتنمي لأخي عنها ذلك أدعو لها واركدون دركا أما عفاة ها واركدون بإضافة بشتيتك مثل قد أن نزل وإشكال الدعاء دعالون عن عبادة بوزورتك أو أن تفكير أثنون دعالون بانكدون ها واركدون إنسان حسيك بوابناتك أتواني جلبي نفعتك يقول يا بس يوكي واصف المشركين يكونوا يعني هذا يعني عند الله حكوكي يوارذانك أتواني الدفع الزرغتك فتغغبتي في خيارتك ودمت داوي كوميسي دفعتك هواري دفعتك أو الدعاء كأبيب معناي استهام عبادتك دي آبان سورة هويش كافر خلقت الجنة مسائل الجيانة أو الكبشي الإختيارية إرادية الحقي أمرونه وتأهاتي كامل لها من ذم و الأخواتها، ودعوا لكم أو إيش لبر أبوك البعض أو خلت ينقلون معياش؟ خلت هوارك غير إخوة. إخونا أبي يدعو أدعو تدعوون ويدعون معناي هواري صدمة بمعناي مش كلنا فلان. ماشي أميش؟ معناي هذا جاء لبعضيك لآياتها أن كلمة عبادة تبهت ومعنى كلمة عبادة لبعضيك يجاعد الإنسان دقة تبهت ومعنى كلمة عبادة وفي لو جاء أو أنا وأنا لا فَأَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ تَذْعُنَّ حَوَالَيْهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شَكٌّ فِي الصَّنَاعَةِ أَتُؤْنِي بِكِتَابٍ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ علم إن ذبيبي السدوق عليه في جملة يا جش الكتيجان لم لم من دليل مخلوق يا ومن أضل من يدعون من دون الله من لا يستجيب له إلا يوم القيامة وهم عن دعائهم راسلون كن سليس يواء وتروا القنقاء تبلوانيك هاوارك ثانية مغير إخوار إخوار إخوار إخوار كتاكيان الجوابيان نادنواء ونطنع الجوابيان نادنواء فالكالله هاواري شان هرارك والسدريان نادنواء ما شاكين؟ اللي أمنا وإذا احتشر الناس لهم أعداء بعبادتهم كافرين ووأختي خالد جمترينا ووكوترينا وراء وأندرن براء جاد جاي خوا اللي به هوار ليك روان أبدا دشمني هوار ليك روان وانكار العبادة الثانية اللي هو هوات أنا منك بيأخد إمرأة ولي معناي بيانى معنايدين أأ تذكر مناسك لدواي أم معناي أم إصلاحات الزورة مظهن دي مظهور دي تأخذ دي حما شاءتين كالتسفيرتان إذر كلمة إله آلهة بو أفلام بصعب إنتراوه يعني بأفلام بصعب إنتراوه نوع من كلمة رفض بمعنا يكتب غير آم دو معناه أخيرا نطلقاً دو معناه أخير لبعض الجريتها معنى تساواتها معناه هيك هي اتماع <تصفيق> لذلك لذلك أولاً هو وجودي خارجي وواقعي أو بطنية وكاكتب مثلاً عندما تفضل السراوة هو إذا كان موضوعي يتفرس في برابر يوم يجيلي أخرى استعادة لكي السراوة في كي يعني ذاتي إله موقف موضع الانسان يجري لبرابره او اكاته الى اما اكبر صورته بناسه و لا تشعر او موقف الانسان لبرابره او تخته برده و هاته لبرابر هرشي غير اواني شوابه اكاته الى اجل على لقرآنه افنام بكار برابو برعوه او او بتاعم اما في آله ابو بو اواني غير اواني هرشي سرياد رسانه فرمان بوايانه المدين لا أصلًا مسترد بمعنى عناي إنق Yadو الرامبونو شتير باندث، وآم معنى مجملة شوارد أنا معناي أساسي أبيث، وأقولك تبدو قتك دوري بالشوار معنى موزك كده دولان ابن بشوارد سوى، بشوار زوري كأنه تكلم لتعبي رأي، لا تقل. يك، وأختي الدين بما عناي إنق Yadو شتير يعني أبيد دي لو ترفعوا بذي شيء دقي وغلبيغ لو ترفعوا بذي أويه كان معناه أولي كمثلاً دينته ديناً يعني رام أو دي دين الرام رام أوتا ديراء الزليل دو نتيجي آآ وقت مين يذود دي له دينته له دينا يعني رام نمودن فرد نمودن به این چیابه آن دیگر آن معنای دوم که ران معنایی است هم آور روش رویل که دسلاط داره گذايند به وجه دسته خويش کشن بوم اندون او که ما رو داریم در ریل بودن آواک داره و او آور روش داره من به تيشي عليك اندر إطاعات كي تشيد فيها دن اغا هذا سيجزع او معناي زين فالدين معناي وقت تبو اخوات فا او دفلات دارو رامد مندي بنده دعن معناي الدوهم انكيادو الرامدون اللي سرتي انصارا او برنامو شريعتيا كناردوية او الرامدون معناي هاداش الجزائك كالاقيامتها اوضم انسانا اذا تولي لسر انتصالي يا عدم انسان لبعض الجيبال القرآن اما عني بعضي كان اوض بعضي كان اوض بعضي كان اوض اوضي مالك يوم الدين معناه شوار جزائي اما لقل جزائم مترادفين ام فرقي اويك هو في يوم الدين مالكي